واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصور تخذون من سهولها قشورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من أستضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من وَالَّذِينَ نَسْتَكْبَرُوا إِنَّ آذَرَنِي اللَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَانَ كَفِرُونَ وعتوا عن أمر ربهم وقال فَأَنْقَذَتْهُمْ تُؤْمُرُ غَيْرِ فَسُبِحُوا فِي ذَارِهِمْ جَاسِمِينَ بَدَأُوا أَنْ لَا نُهُمْ وَقَالَيَ تُلَكُم وَلَا كِرْهَ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِ وَعُطًا إِقَامَ لِقَوْمِ ذِئِنْ تَتُونُ وق ب غ من احد من الذين انكم لن intanto